وإذا وحيت إلى الحوارجين أنا منوبي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحوارجون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة مینس مرت کلو نو میل کو مو ی مل مین سم ادلی ن وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَادِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيَ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْتَ بِنَ مَرْيَمَ في چی ولا اعلم ما في نفسك انك ان تعلام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم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 وَإِنْ تُوۡفِ لَّهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمٌ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمۡ لَهُمۡ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي قَلَّبَ السَّمَاوَاتِ وَلَوْ ضَغَّ عَلَى الْأَرْضِ لَمَاتَتْ وَالنُّورُ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قضى وَأَجَلٌ مُسَمَّنَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرْزَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَاتِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمُونَ إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءه فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا من قبلهم مَكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ مَكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا لَهَا وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ لو نوم و نام دادیم کریب و زلنا لوا سی فلم سو حم إِلَّا سی کر وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي لمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 ليجمعنكم الى يوم الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ سو سم فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ